إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان تحدث أخبارها إذا أنزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر النعيم يومئذ يصر الناس أشتعالا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل ذرة خير يره فمن يعمل مثل ذرة خير يره ومن يعمل ذرة شر يره